إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة صحبة ونا معهم برنامج تتفق فيه الآراء أو تختلف في صالون ومعهم آمال العمدة عزيزي المستمع الكريم تحت عنوان اعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا والمقولة لتشيكوف كان حوار الأسبوع الماضي في صالون الفنان نور الشريف الذي ضم الفنان الكبير فؤاد المهندس والمخرج الكبير الأستاذ جلال الشرقاوي والفنانة الابتسامة شويكار والفنانة بوسي والفنانة نورة والفنان أحمد راتب والمخرج عسام السيد والكاتب أبو العيلة السلموني والمنتج عسام إمام وفي هذا الأسبوع اسمح لي عزيزي المستمع الكريم أن نستكمل الحوار الصدق يساوي لو خرج من الفنان يصل مباشرة للمتلقي أنا عايز أوصل لمعادلة معادلة ايه زائد ايه زائد ايه ناقص ايه يصل الفن للمتلقي الأستاذ فؤاد المهندس هي معادلة معدل... بسيطة جدا الصدق والجدية في العمل <تصفيق> هقولها تاني هقول الجدية هجيب الجدية الأول الجدية في العمل والصدق الصدق أستاذ نوري الشريف صاحب السالون على ذكر تعليق الأستاذ فؤاد فأستاذ بسيوني عثمان هو الكاتب مصحيح جديدة الأستاذ فؤاد ومدام شكار وبوسي فناخد رأيه في الحكاية دي بردو باسيوني نقول الأستاذ بسيوني عثمان الكلمة هي اللي قامتها أطول ولا الممثل اللي قامته أطول يعني ولا المخرج اللي قمته أطول يعني بأمانة, بأمانة ومع احترامي لكل أساتذات اللي موجودين طبعا الكاتب زي ما قيل بالضبط الكاتب هو عقل الفن أنا بعتقد ان الكاتب هو عقل المجتمع نفسه والمسألة ببساطة إذا كان جمهورنا ودي حقيقة واضحة يبحث عن المتعة ودي الصفة الغالبة دلوقتي على جمهورنا في المسرح أو السينما فلماذا لا توظف رغبة جمهورنا في البحث عن المتعة وأحاول أن أطرح عليه أو أربطه بمشاكل مجتمع بس متعة نعمقها يعني متعة لها عمق ترويح بس له عمق يعني. يعني بشيء من الالتزام والصدق من ناحية الفنانين يمكن أن يطور رغبة أو, أو أستغل رغبة جمهورنا في المتعة وأوصله أه يعني أوصله اللي أنا عايزه اللي أنا عايزه أو أرتقي به وهنا تبدأ مهمة الكاتب ويشاركه العقول الأخرى طبعا بالفنان الملتزم سواء كان ممثل أو كان مخرج. حضرتك ككاتب مسرحي يعني تفكيرك عايز إيه أوصله اللي أنا عايزه حضرتك عايز توصل إيه اربطه بمشاكل مجتمعه يعني نقولها كده يعني, يعني على التوالي لست كاتب مسرحي لان دي اول مرة اكتب فيها للمسرح انما انا اعتقد ان اي كاتب مهمته الاولى ان يغوص في مشاكل مجتمعه وبالتالي يعكس مشاكل المجتمع في كتاباته يعني ايه اللي استوقفك ككاتب من مشاكل مجتمعي وبلدي في الحياة مشاكل مجتمعنا كتير على سبيل المثال في مصرحيتنا دي احنا بنستعرض فيها مشاكل الحياة الزوجية دي كافية لو بدأنا من داخل البيت ممكن نخرج برا البيت ونصلح كل حاجة بالدعوة على اساس إن هو البيت هو المؤسسة الصغيرة اللي تفرز للمؤسسة الكبيرة المجتمع بالضبط بالضبط هو ده المقصود البداية إبى يعني البداية هي المؤسسة الصغيرة اللي هي البيت مشاكلها مشاكلها بقى ايه نفسها هي ضياع الحب ضياع الحب بين الازواج بمعنى في مشاكل كتيرة في المجتمع في مشاكل كتيرة في الاسرة بين اي زوج وزوجته انما احنا بنقول في الرواية دي مثلا على سبيل المثال انهم اي زوج وزوجته لو رجعوا لحظة لنقطة التلاقي بينهم وبن بعض لو افتكروا لحظة حب كانت بينهم او افتكروا شيء جميل ذكرى الزريفة كانت بينهم ممكن تحل كل مشاكلهم تبقى زي الماء البرداء اللي تنزل وتهدي كل الامور اللي بينهم الاساس احمد راتب له اضافة لا انا عايز يعني اخرج من الموضوع ده بحاجة ان احنا بنتكلم عن ان عايزين نوصل ايه للمتفرج او عايزين نوصل ايه للجمهور واحنا, وإحنا بنتكلم في ده نسينا نفسنا بمعنى ايه بمعنى ان احنا نفسنا كفنانين عايزين نعمل ده احنا نفسنا لازم نستمتع باللي بنعمله علشان هذه المتعة تنقل للناس يعني, يعني احنا اللي لازم نفكر في ده بدليل الاجتعال شوفي مثلا يعني مسرحية طب انا حمثل فيها الاستاذ باسوني كاتبها الاستاذ عصام السيد هيخرجها الاستاذ عصام امام بينتجها ايه اللي بيخلينا احنا كلنا نجتمع على تقديم هذا العمل هل هو ان احنا نحق منه ربح وارد هل انه نوصل للناس رسالة وارد إنما أيضا إحنا ناس دابي سبب لنا متعة يعني يعني تخيلي مثلا تخيلي الأستاذ عصام وهو من البداية بدأ يفكر في الفكرة وبدأ يعمل التجميع دي وقاعد يشوف الحكايات الصغيرة اللي ابتدىها مجرد ورقتين عملها تكبر قدام عيني لغاية مبائت مصرحية كبيرة الناس جاي بتتفرج عليها في, في نوع من المتعة جواه لو هو ما استمتعش بكل خطوة من الخطوات اللي بتتعمل دي الناس هتستمتع ازاي انا وانا بمثل لو ما, ما, ما بقتش مبسوط من كل حاجة بعملها الناس هتتبسط ازاي فانا عايز اقول انه احنا كلنا كفنانين جوانا رغبة اننا ن ن نعبر عن نفسنا ونعمل فن قبل ما نفكر في اي حاجة تانية يعني ده, ده شيء يعني لازم يكون محطوط في الاعتبار وأعتقد ممكن الأستاذ عصام يعني وفقني في ده يعني من لأنه هو فعلا بداية بزرة المسألة الفنية بدايتها بيبقى الفنان المنتج اللي أصبح نادر يعني دلوقتي بقت مسألة نادرة يعني يعني أنا أعرف أنه في كان في زماننا الفني منتجين فنانين آه يعني آه بيشتغلوا مجرد آه للفن فقط وليس للتجارة آه وبيحققوا معادلة ان الفن آه فن 60 70 80% وصناعة 20% وتجارة نسبة محدودة سيد عصام ايمان انت من المنتجين آه آه الشباب اللي ترقوا أبواب الفن مؤخرا يا ترى المعادلة بالنسبة لك إيه كم في المئة فن كم في المئة صناعة كم في المئة تجارة هو بعد إذن حضرتك أنا مش عايز أحسبها كم في المئة وفن وكم في المئة تجارة وكم في المئة صناعة هو هو هي دي تجربة بالنسبة لتجربة مهمة أول نداء أول عمل كإنتاج بعمله وفي كلمة حضرتك قلتيها عجباني الحقيقة وهي الصدق الصدق عموما خير وسيلة لإقناع في أي قطاع من القطاعات فما بقى حضرتك بقى في الفن الفن اللي هو البسمة الحلوة في حياتنا الحاجة اللي بتخلينا منتشيين مبسوطين الفن, الفن بمعناه الفن الكبير الفن الواضح الفن الجميل فهو مبدئيا يعني حتة التجارة دي طب ايه المانع ان المنتج يعمل عمل كويس ويستفيد من, من, من ابطال موجودين فيه كويس ويقدم شغل كويس ويقدم حاجة كويسة تفيد المجتمع يعني يقدم عمل يتضمن رسالة ولكن ايضا يتضمن ربح وعائد المانع يعني ايه المانع المانع دام انا قدمت عمل كويس وقدمت فيه ناس ابطال حلوين وعملت عمل الناس تحبه وعمل داخل في مشاكلهم ببسمة لطيفة ب ب ب في مصرحية كوميديا اجتماعية جميلة وانا الحقيقة ده اول مرة انا بعمله و و وبيشرفني تماما وجود الاستاذ العظيم استاذ فؤاد المهندس يعني علم من اعلام الكوميديا في الوطن العربي ومعايا كمان الفنانة بوسي بخفة زلها معاه الفنانة العظيمة شويكار تاريخ المسرح وحلاوة المسرح ومعايا فنان ملتزم وجميل اسمه الفنان احمد راتب وبرضو الحمد لله ربنا وفقني في ان انا اتقابلت مع استاذ باسيونو عثمان راجل بسيط وانا يهمني اول بساطة يعني عنده بساطة كده توصل للناس حلوة وبنضيف على هذا وجود مخرج شاب انا مقتنع به تماما في المية لأستاذ عصام السيد ليه تجارب حلوة وعمل شغلة حلوة في المسرح فالمنع ان انا نقدم ده كله وفي النهاية يعني ابقى متشكر قوي وبقى تمام أو اوي مفسوط قوي ان انا اكسب المانع يعني هل ده بعيب؟ بالعكس لا هو ليس هناك مآخذ على الربح من خلال تقديم فن جيد والله فن جيد يعني أنا, أنا بقول كلمة فن جيد يبقى برضو هيوصلني في النهاية الحاجة جيدة يعني, يعني مدام فن جيد ومهتم بكل حاجة فضرورة ده هيدي في الآخر ولازم آخذ عشان أدي يعني لازم في فيه نسبة ربح مش ضرورة مش تبقى نسبة مش عارف عاملة ازاي بس, بس حتى ايه يعني, يعني حتى الواحد يحس انه هو اجات فعلا بالاكس يا عثم انا بقى ان كل ما زاد ربح العمل الفني ده بيدل على نجاح العمل نفسه يعني زي ما قلت لك هي اصنعها كاملة فيها التجارة فيها الفن <تصفيق> نحن لسنا يعني ضد الربح من خلال عمل فني جيد ولكن نحن ضد الاتجار بالفن الأستاذ عسام السيد أعتقد أعتقد أن ما فيش فن جيد بيخسر لو خسر بتبقى في حالات ندرة جدا ولظروف خارجة عن من صنعه. إنما الفن الجيد بالتحديد وبالتأكيد بيكسب بيكسب لأن زي ما اتفقنا أن الفن رسالة فإذا عشان توصل الرسالة دي لازم يبقى فيه مرسل إليه إذا المرسل إليه ده جيل المسرح وقعد وشاف ووصلته يبقى الفن كسب المسألة المادية بدأ من ناس جات يبقى حت حتبقى متغطية يعني ومفيش أعتقد منتج زكي بيحاول بي بي أنه هو يعني إيه زي ما تقال في بعض أفلام إنها إيه تتعمل كده وبسرعة وخلاص وبتكاليف رخيصة وكده مفيش منتج زكي إلا وهو عارف أنه على قد ما بيصرف على الفن على قد ما بيجيله وهنا آآ التصفيق آآ التصفيق الأستاذ عسام إمام حضرتك كنت بتسألي برضو عن المعادلة يعني يعني إذا كان هناك فن جيد وفن صادق فلابد أن يبقى فيه نسبة من الربح يعني مدام إحنا عملنا كل حاجة مظبوطة عشان نصبط بقى المعادلة كمان ما, ما إحنا بنتكلم الربح يعني فلوس والفلوس ده حاجة مهمة في حياتنا كلنا فلا بد من إن إحنا عملنا كل الحاجات ديكويسة لذي يبقى فيه فلوس وإلا المعادلة هنا ما تبقاش مصبوط أكيد يا سازع سامو إحنا بنقول آه يعني آه سؤال بس مطروح تروح برضو لأهل السحبة في السalon نحن لسنا ضد أن يربح الفنان الصادق من خلال عطاء الفني الجاد والذي له رسالة وهدف ولكن نحن ضد الاتجار بالفن على حساب القيم انا الاساس فؤاد المهندس بيبصلي ولكن نبدأ من صاحب السالون الاساس نوري الشريف هو بس انا كنت عايزة على حقيقة على كلمة بالنسبة لحكاية النجاح بالنسبة للعمل الفني وبيبقى فيه سوق حظي احيانا يصادف الاعمال الجد بس بقى في سبب المنتج والعملين في العمل مش مدركين بالهم منه انك تختاري اسم لا يناسب العمل مثلا ممكن يدي انطباع ان المصحية ده ما هتقيل او الفيلم ده متقيل ده على طول الناس يقولك معقوله ده مسحية كوميدي واسمها كذا لا لا راجل ممكن كمان مدام نورة صعبة جدا بالنسبة الفيلم كوميدي يعني الزل يعني ناس لما تسمع كلمة الزل صعبة قوي تخيلو ان في كوميدي فهم كمان كتب ان هدية العيد الزل <تصفيق> لا لا عارف والله يا ساس فأنا غربت أصل غلطة دي في إنتاجي في فيلم من أحاب الأدوار ليه وخسرت فيه تمام أخر رجال محترمين فانا رحت كاتب إيه كل ما قبل حد يقول لي إحنا مش عارفين نروح السينما الولاد بيقولوا كلام وحش في قلب الجمهوري بتفرج يعني فروح كاتب فيلم لا تخجل منه الأسرة بس الولاد اللي بيروحوا السينما ما والعائلات لسه فاكره ان العيال بيقولوا كلام في السينما فما جووش الفيلم بقى وجد صدمه مذعع في التلفزيون فده اللي قصده ان بقى احيانا بيبقى العمل الجاد سوء حظ بس ده نادر لكن زي ما عصام قال وزي ما كلنا اتفقنا ان العمل الجاد الصادق طبعا يكون متصل بالناس ما يكونش يعني بعيد منفصل عنهم ما يكونش منفصل عنهم بينجح في بعض اعمال بقى ده اللي انا نقطة اللي انا تذكرت اللي انا عايز اقولها ان احيانا في اعمال دون المستوى الدعاية الضخمة بتعمل لها رواج للأسف الشديد دي ملاش حل يعني الشركات الكبيرة او بعض الناس اللي بيصرفوا على اعمالهم دعاية زيادة عن اللزوم ممكن يرواجوا الفن فاست للأسف الشديد صحبة. ونا معهم.